إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم سيدنا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعيه الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمه, ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده السلام. وصفوه الصفوه اهلا وسهلا بك مشاهديك. اهلا وسهلا بارك الله في رحلتنا مع صفوه الصفوه سيدي يعني تعتورون بعض العثرات الموجوده وكيف تغلب عليها صفه الصفه من خلال أي القران الكريم من من هذه العقبات ربما الشده في قوم سيدنا موسى من فرعون وملئ وهامان والجنود وما يلاقيه في رحلة البحث عن الحقيقه وما يلاقيه من عذاب وتعب وعنت في تبليغ كلمه الله سبحانه وتعالى حيال الناس بيد ان هنالك نوع نوع اخر من هذا التعب هو مجابهة المال مم. والقوة الاقتصادية الباطشة مم. مم. هل الـ الـ الاسلام يتنافى مع الغنى وعحمد الله رب العالمين وصلي وصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. يعني ممكن. اولا ليست القضية هي بحث عن الحقيقة هي بحث قضية ابلاغ الحقيقة جيد. وثم الصراع بين الحق والبطل دائما ياك كلمة الملا، التي تصير عندك انت شخصيا يعني أسى معين يعني. بالضبط. أسى معين يعني فهذا الملا يمتلك القوة، أهم قوة المال حتى قدمه رب العباد عز وجل عن البنين، المال والبنونة زينة الحياة في الدنيا. أنا أستطيع في الدنيا أن أعيش دون بنين، لكن لا أستطيع أن أحيا دون مال. حتى قالوا شغلتنا اموالنا واهلونا اه فهو الاموال هي نفس القضيه حتى من قال ان هذه الصلاه من, من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وضياءا يوم القيامه لا. ومن لم يحافظ عليها واشر مع قارون وه... و... وهامان وفرعون وعمرو و... بن خلف يعني... يعني هؤلاء الاربعه يبقى <تصفيق> بدا بقارون قدم المال قارون لانه مات لانه يميت به على الحق هذه هذه هذه مصيبه المات لما يكثر ف لما يكون يكثر دون فضل بالله فلك ان تتخيل ولما يكثر وتستخدمه انت في مفاضله في مقارده الدعوه ومقارده الصفوه ومقارده الدعاه فلك ان تتخيل لسان بس ثم تكون عليهم حسره يوم القيامه ثم يغلبون لابد بس لابد ان صاحب المال دون دين ينفقه ويعذب الله في غير مرضة الله فالإسلام ليس ضد المال بل أننا رصدنا أن ستة من العشر المباشرين بالجنة كانوا أصحاب ملايين ولكن ملايين بالدين تكون هذه سعادة الدنيا والآخرة ملايين من غير دين ضنك في الدنيا وجهنم في الآخرة هل, هل, هل يمكن أن يصلح المال نفوس العباد النفوس جبلت على حب الناس من الله عز وجل آه نفوس مجبودة جينة للناس القناطير قناطير من الذهب والفضه والانعام وخيل مستاويه والانعام والحرب مسائل ذلك متاع الحياه الدنيا فنعمل مال الصالح للعبد الصالح ها؟ يعني اذا الله عز وجل لما يحب عبد يرزقه من المال بشيء طيب لكن قضيه ان ان ان المال ان المال يسعد او لا يسعد المال, المال لا يسعد لا لا لا يسعد في حاله واحده وهي اذا وجهته الوجه الصحيحه وكان حلالا أول ما أسأل يوم القيامة عن مال من أين اكتسبته وفيما أنفقته فإن اكتسبته من حلال وأنفقته في حلال سعدت بالمال وصار المال ليس وجهة اجتماعية وإنما وجهها عند رب السماوات والأرض قد يكون المال نقمة على العبد يكون نقبة إذا اكتسبته من حرام أو أنفقته في حرام قارون مثلا لم يكتسب ماله من حرام وكان لكن لكن كان عالما كان عاليا. كيميائيا طبعا. ولكن يعني أولا قنع أن المال إنما هو من كسبه هو فأرجع الفضل لنفسه وماذا في هذا <تصفيق> الله عز وجل هو الرزاق بالله. ولولا أن الله أعطاه هذا العقل الكيميائي الفذ ما كان يستطيع أن يحصل على المال وبعدين الله عز وجل ما رزق قارون لم يرزقه بمال عادي سمى الله مال قارون كنوز الكنز هو الشيء المستقر الذي يدر يضر مالا صحيح كان في لا لا, لا لا حد له لكن تطارون كثير من احسانه الى اليوم نعم اذا إلى القرون هي الكنزة كانت بانها ظنت ان هذا من عقلها وتفكيرها وجهدها قارون كان مسلما ومؤمنا بسيدنا موسى نعم المال كان المال سنخرجه من الدين الله اكبر وكيف تعامل الصفوة وسيدنا موسى مع قارون من هذا المال سنحن أن يكون هذا موضوع لنأقود درسا مستفادا من صدرتكم كيف يتعامل الصفوة ويخلص نياتهم حيال هذه الأمور التي نحيها الآن سيما في واقعنا الآن كثير من التكتلات الاقتصادية التي تحول على الضغط على الأمم أو من يسمى بلعبه الأمم باللعبة الاقتصادية و و و والضغط على صدع القرار وتخويف الشعوب بقضية المجاعات والفقر عندما يغيب الدين غيب الدين فنحن في غابة نحن في غابة 400 مليون دولار سنويا ثمن البطاطا والبطاطس التي تلقيها امريكا في المحيط حتى لا ينقض ثمنها ولا تنزلها في السوق لكن يموت الصومالون جوعا او يموت النيجيريون جوعا لكن هذا لا يهم صاحب المال لا يهم لا ينظر الى الانسانية حتى لانه ليس انسانا اذا نشرع مع سيدنا موسى وقارون وقارون نعم اذا مشاهدين الكرام مع الدعالي السامي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في فكره الدينية نشرع مع حضرتكم حول سيدنا موسى وقارون وهل الاسلام يتنافى مع الغنى كيف عالج سيدنا موسى ما قال اليه امر قارون وكيف نخلي جانبنا او على الاقل نبرئ ساحتنا من تهمة اننا احفاد قارون واسئلة اخراجة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث فاصل ونعود كونوا معنا صفوة <تصفيق> الصفوة سيدنا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة اخرى مع نرحب بضيفنا الكريم الدعالي السامي الكبير فضلت الشيخ الوسائد الدكتورام محمد الكاتم مرحبا بحضرتكم مرة اخرى وقبل قارون وقبل موسى الحمد لله على سلامتكم من رحلاتكم الى سوريا الحمد لله ربنا وبرك والل والله السلام امان لك شخصيا ولكل العاملين معنا في البرنامج ولكل ولكلزون الشارقة وانا اشكر الشعب السوري كله رجالا ونساء كبارا وصغارا يعني مسؤولين ومن الشعب على ما يعني الترحاب الذي اخجلوني به من كثره كرمهم وادبهم وهذا عهدنا باهل الخير يعني بدايه من السيده الجريلا الدكتوره نجاح العطار نائب رئيس الجمهوريه التي استقبلتني وزوجاتي في مكتبها ورحبت ترحيب يعني ترحيبا ما كنت اتخيله بطواضع جم الى الاخوه المسؤولين عن حكومة مصريه الى الشعب السوري في دمشق وفي حلب يعني وهذا عهدنا واخي وصديقي مفتي سوريا فض الشيخ احمد حسون وكل علماء سوريا الافاضل الذين حضروا وتواضعوا كل محاضراتي في الصف الاول فاعطوني مددا استطعت ان اتكلم به بينهم يعني فاني احيي الاخوه في الشام جميعا الحمد لله وفي كل وعليه. الشعوب الاسلاميه والعربيه الحقيقه جاءتنا أخبار صدراتكم من هناك الحج شاء الله محمد حسان استعد فضلتك في رحله ومن فلان الى فلان في الجامع الاموي نعم نعم كل يوم يعطونا تقريرا خاصا من فضلك الحمد لله ربنا يبارك فيهم جميعا الحمد لله وكل اخواننا في كل الشعوب العربيه المسلمه الحمد لله تحيه عبر شرقه الفضائيه لكل المسلمين بالوطن الاسلامي جمع الله شملنا على كلمه الخير يبقى يبقى يبقى. ان شاء الله الله بكم. الله يبارككم بارك, بارك الله فيكم الله بارك الله. الحوار مع فضلتك ان الله الاسلام الغنى موقف الكلمتين يعني تستطيع ان تقول ان الغني الشاكر عند الله افضل من الفقير الصابر لان الفقير ان لم يصبر ماذا يصبر؟ لا يصبر لكن الغني عنده من المواد او من المؤثرات او من الدوافع ما يستطيع به ان يعني, يعني يستخدم هذا المال في بعيدا عن المنهج فاذا الغني عندما يشكر رب العباد عز وجل فهذا الله عز وجل اعطاه الخير كله انما الرجال اربعه رجل اتاه الله مالا وعلما فسلط ماله على هلكته في الحق وعلم العلم ابتغاء مرضات الله فهذا في الدرجه الاولى م. ورجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا قال لو ان لي مالا كفلان لصنعت مثلما صنع فهما في الأجر سواء النية. النيه نعم ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فسلطه على هلكته بالباطل ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما قال لو ان لي مالا كفلان السيء هذا لصنعته بالثما يصنع فهما في الوزر سواء بنيته يعني بنيته ال الاسلام والغنى قلنا ان سته من العشرة مبشرين بالجنه كانوا عصاملين وبهم قوي الاسلام يعني قوي الاسلام بمال ابي بكر وبمال أمنا خديجة وبمال عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف طلحة وزبير كل هؤلاء وضعوا أموالهم افتغال مرضات الله وانتصر أيضا ببلال بن رباح عبد الله بن المكتوم عبد الله بن مسعود عمار بن يالف سبحان الله واندمج هذا يعني و وهناك من الضعفاء ومن المساكين الذين كانوا على أسرات لا يستطيعون الحركة بدعائهم الذين قال صرفانا فيهم قد ننصر بضعفائنا كان يقصد هؤلاء بهذا المثلث صار الإسلام مسيرته لكن الإسلام ليس ضد الغنى ولا ضد المال لكن لما نقرأ بالإسلام والزهد الموجود فيه وترك الأشياء مع قدرتنا في الوصول إليها ربما هذا لا يحسن كثيرا على جمع المال الزهد ليس ما في اليد الزهد يكون في القلب فأقول أنا فقيرا معنتا لا أملك دينارا ولا درهما وليس عندي زهد وعندي شرح للمال وقد أكون في يدي المليارات ويكون قلبي فيها ذاهدا ولذلك يقال تصحى لطيفا لا. فيها على المشاهدين يقال أن واحد مريد قال لشيخي أنا ذاهب إلى البلد الفلاني قال والله إن فيها شيخي أبلغه السلام واسأله أن يدعو لي المهم المريد صار شيخه هذا في الفقير الحال غرفة وفيها اثاث بسيط ما ذهب الى البلد الاخر هذه وسال عن شيخ شيخه فدل عليه فوجد قصرا منيفا عليه حراسه وداخلها إسطبل الخيول و... وحدائق <تصفيق> غناء و سبحان الله غربه في نفسه شيء فلما ادخل على الشيخ والذي يلبس أفخر الثياب معطرا طيب الوجه رحل به وما زال في نفس المريد شيء فقال يعني اكمل الامانة وقال ان شيخي يهديك السلام ويقول لك ادعو له قال اسأل الله عز وجل ان يخرج الدنيا من قلبه تعجب فتفتنا. عاد من الريحلة وذهب الى شيخه ليبلغه هذه الدعوة العجيبة التي دم يرها في منطقه فبكى شيخه بكاء مرن قال بارك الله في شيخي اخرجها الله من قلبه فوضعت في يده ونحن اسكنناها قلوبنا فمحيت من ايدينا فانظر اذا مرة, مرة ثانية اخرجها الله من قلبه فوضعت في يده فصار المال ظاهرا لكن هو قلبه زاهد القضية لنزل بكثرة العرض سبحان لا الله. ليس يترغين عن كثرة العرض وانما الغنى غني, غنى النفس صحيح. فهو غني النفس قلبه زاهد في المال لكن يؤدي ماله ابتغاء مرضات الله خلاص يا عبد الرحمن سبحان الله لما قال له دلني على السوق ودي بحالة الاقتصابية العجيبة هنا ما مهاجر. ليس معه درهم ولا دينار اربعة دراهم هه. وقال لصديقي لما عرض عليه البستان وعرض عليه مال وعرض عليه بيت قال بارك الله لك في زوجك ومالك دلني على السوق وبعدين لما ذهب للسوق ببركة دعوات رسول الله مبارك عبد الرحمن في الصفقة يمينه قال والله لو وضعت يدي تحت حجر ربما اجد تحته دينار ذهب لبركة دعاء رسول الداهلي يقين يقين واصبح عبد الرحمن يجمع ما قلنا ان زوجته الرابعه اخذت ربع الثمن 2 مليون دينار ذهب يعني كانت تركته 64 مليون دينار من الذهب فعلا. كم كم الآن مثلاً مليارات مليارات مليارات. مليارات. مليارات لها نسبة من ثروة العالم ككل. بلى شك. بلى شكر. بلى بلى. فإذا الحمد لله ما لنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الصماه فرط في الكتاب من وما ترك الرسول لنا يعني أمر نستطيع أن نقول فيه شيئا. سنودي لعبدنا وفي لكن ما قلت الشيخ هذا نزع الله الدنيا المال من قلبي وجعله في يدي أما نحن فلمن وضعناها في قلوبنا نزعت من أيدينا. ف... آه. القضية عليك. قضية في القلب ولكن يعني... لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء عمله أول قالك آخر بين المهاجرين والعنصار وأصلح بين الأوسر والخضر أو ليؤمن الجبهة الداخلية وعمل معاهدة مع اليهود ليؤمن الجبهة مع غير المسلمين وعندما بنى المسجد ليصلح العلاقة بين العبد وخالقه وعندما قال ابن السوق لا تتركوه لليهود فعمل الكائن اقتصادي. مرة ثانية هذه الأشياء. بين المسجد. بن بين المهردين والأصفار وأصفح بين الأوس والأحزر ليؤمن الجبهة الداخلية. لأن الشعب الأدم يكون نسيج واحد. هذا مهم. الله وأن الفتنة. فتاعت... يعني لا يتجمع نقول مثلا لا تقدر. نطبق قوانيست رعى الإسلامية دون من النظر إلى أمن وسلامة المجتمع. لا بد أنو سلامة المجتمع مقدم على دب المطاف. دب من, من الكليات الخمس. نحافظ على على على أجساد الناس وعلى أرواح الناس وعلى أموال الناس وعندن الألفة بين المجتمع. حتى وإن كانوا على خلاف في الدين العرقيات المختلفة لازم كلها تلتأم تحت نسيج المجتمع جيد أقع أه؟ أه؟ بين المهاجرين و الأنصار أصع بين أوصر خدعش فأمن الجفة الداخلية بنى المسجد ليصلح العلاقة بين المخلوق والخالق سبحان الله. عمل معاهدة مع اليهود ليؤمن الجانب العدائي الذي قد يبدر منهم م. ثم قال ابن السوق لا تتركوه لليهود فبنى كيان الاقتصادي فلما رأى اليهود يتكلمون وهو لا يفهم قال يا زيد تعلم العبرية زيد بن ثابت فتعلمها في سبعة عشر يوما كأنما ولد بها. الله سبعة عشر يوم اذا يعني تعلم لغة الاقوام الاخرى لابد لابد لابد, لابد, لابد, لابد, لابد, لابد, لابد, لابد لابد لابد لكن بعد تعلم لغتنا لا لا الا نترك, نترك لغتنا آه. وان نحسن لغتنا وان لا تفرقنا هذه الهجات التي اهلكتنا نعود إلى عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف لما, لما, لما الله عز وجل هو تاجر مع الله عز وجل وبهذه الدراهم الأربعة لأنه يعرف آليات السوق لابد من دراسة آليات السوق م. هو ذهب إلى السوق وفي مليار دراسة اليهود صحيح. ولكنه أدرك من أين توكركته وكيف تكون الدراسات الدراسات الجدول الاقتصادية السريمة وطل... عند... نتوقف عند عبد الرحمن بن عوف هنا. نعود للخلف من بداية اليهود عند قارون م. ارون كان من اليهود نعم صح هم مؤمنين بسيدنا هم ارباب الاموال هم ارباب اذا عندهم النظريات وعندهم هم الذين وهم الذين وهم, وهم, وهم الذين وضعوا نظريات اقتصادية تخدمهم وتسيء وتضر بغيرهم وهذه ليس فيها حرية السوق كما يقول اهل التيار تخدمهم نا. وتسيء وتضر بغيرهم لا لانه ما فيش حرية السوق عنده الاسلام فيه حريه السوق قالوا ان سعر رسول الله أنت سعر. سعر. سعر. سعر <تصفيق> قال إنما المسعر هو الله دعوا العباد ينفع بعضهم بعض أنت ما قالت قام العبد والصلب دي من ضدد يا محمد الخالد بمئة خلاص أنا قبسك انت. أنت تسعر ديه. تضع عنفك في حياة في سبحان الله إنما المسعر هو الله أتركون غير حرام؟ لا إذا, إذا رأى ولا إذا رأى وذي الأمر أما ضررا ما يعود على بعض المستهلكين يتدخل ولي الأمر إن الله عز وجل سلطان ملاذ القرآن فإذا قضية التسجيلها مش موجودة به لأن السوق سيب السوق حر. بالضبط في هذه الحالة ستزداد الامور غلاءا ويضيع بعض الناس أو كثير من الناس في الأرض. عندما وضع عدم التسعير كان يضعها لعبد عبد الرحمن بن عوف وعمر وعبد الخطاب وعثمان الأعفان لم يضعها لنصاب ولص وسارق ومحتكر حتى قال في ها. في دراسات الجدوى الحقيقية المحتكر ملعون والجادب مرزوق. المحتكر ملعون والجالب مرضو من... الذي يجلب بشتى ليوسع بعى المسلمين ربنا يرزقه واليا من احتكر السرعات هذا هذا الكلام الرسول وسلم من احتكر السرعات عن المسلمين أربعين يوما بلئت منه ذمة الله وذمة رسول يا لطيف لأن لذلك هو يحتكرها يعمل وخذ سرعة يخبئها وعارف أن ما زاد يوم كذا فهذا قال فوق نظرة اقتصادية هذه نظرة ثانية قانون أسواق قدرة الإيمان قانون سوق لا قانون سوق بالهمسة وليس بالقرس لكن القانون الاساسي لا يبيع حاضر لبادي هذه القضية في الاسباح لا يبيع حاضر لبادي على رسلك, على رسلك مزل مزل نتعلم مزل. كان لك هذا الكلام قديما عليهم الرسالة السلام اما الان هناك بنوك وشيكات وكمبيالات ومعاهدات اقتصادية وحنا وحنا وحنا وحنا. ودول الثمانية ومجموعه الاربعه و... و... و... و... و... ونحن الى متى سوف نظل من دول المية والثمانية بحكم الواقع الاقتصادي لا الاقتصاد بحكم الوقت الاقتصادي ليس في الاسلام دراسات اقتصادية او اقتصاد اسلامي ده ده يعني لو خرعت انت عن الاقتصاد الاسلامي وتفصيلاته التي وضعها الموسقون والموسقون لدينا من اهل التخصص والاقتصاد الاسلامي راعك وهالك النظرية الاقتصادية الاسلامية هناك نظريه اقتصاديه اسلاميه مستوحاه من الكتاب والسنه وما كتاب الخراج أبي يوسف وغيرها وكتب الفقه ملئه بكل ابواب الاقتصاد الاسلامي للبيع والشراء والسلم والاجاره والتصناع والاستزراع والمزارع كل هذا واضح سبحان الله العظيم في قوانين العقود الاسلاميه في في في, في, في, في فقه المعاملات خبراء الاقتصاد <سؤال> يقولون <anyway> لا يوجد اقتصاد لا لا لا لا لا لا يكون منهم مسلم لو كان هناك مسلم واحد وقرأ لا ادركت ان بفضل الله سبحانه وتعالى ال ال الاقتصاد الاسلامي نظرياته موجوده وواضحه وموثقه ومعتمده وهي قائمه على عدم استغلال الناس قائمه على ان ليس لو طبقنا النظريه الاقتصاديه الاسلاميه لا تحدث هناك معدلات ما يقول عليها الاقتصاديون معدلات التضخم التضخم والانفليشن اللي بيقولوا عليها لي نحتاج لا لماذا لان مؤتمر ديفو 88 88 قال اذا اراد العالم ان يتخلص من معدلات التضخم اي اي الشيء التضخم اللي بيرخص السلعه او العملة ها طب. على علينا ان تؤل الفائدة مرة اخرى الى الصفر ما معنى هذا الكلام لكم رؤوس اموالكم تقرضونها ولا تضمرونها لكن المجرمين ديون يا اخوه بل اجر انما البيع مستربه صحيح فخلوا المشبه به هو الايه هو هو هو الاسهون الله محمد. نعم نعم آه. نعم، فإذا هناك نظرية صديق، هناك نظرية صديق، نعم نعم. نقف يعني هنا عند النظرية الاقتصادية الإسلامية ونعود قليلا للوراء عند قارون. ما قصة قارون؟ قارون ببساطة شديدة آه. يمثل العلم والمال دون دين. نعم. يعني علم مع مال لكن الدين غلط. ما الذي حدث؟ عندي واحد عنده علم ومال. علم ومال. لكن إطار الدين وإطار الحلال والحرام غير موجود. لا. فهنا ماذا يقول صاحب المال؟ صاحب المال يقول أنا اجتهدت، أنا تعبت، أنا يعني سبحان الله أقول لك شيء بسيط. لمحتان خفيفتان وان كانوا على حشية ما يقولون. طيب فقلنا أنتم على هم شو السيارة؟ على هم ونطلع على المتن. لا. استغربت يعني بس هذا لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم وتتعجب من هذا الاستطراد يعني الرسول لما أسر به الى المسجد الحرام المسجد الاقصى وقدمه جديد يصلي بالانبياء ما الذي يعطيك دلاله ان بني اسرائيل سلموا الرساله لمحمد ما اتبعها خلاص انتا انت تصف بني اسرائيل انتا انت وخلاص وعيسى سوف نت سيدنا عيسى جاء من غير اب لانه عاقبت ارحام بني اسرائيل ان تاتي برجل صالح لياتي بنبي فجاء عيسى بمعجزة وسفرات الحركه الكافيه يعني لو ما نفسين لا لا, لا لم حتى ثم تدخل على لمحه اخرى ان انت لما المترافع بيترافع بنعمل صلاة الجنازة عباره عن ايه أربعة أربعة تكبيرة اربع رباعيه تمام يعني ده خلاص هذا الذي دفع مليونير ملياردير ديره الله اكبر الله اكبر اربع تكبيرات طبعا مش هتعشنت كبيره 40 مره مثلا كدا. مم. هل دفنتم فخامته؟ هل اوصلتم سيادته؟ معالي الوزير هل هو الان يا الامانه وصلوا الامانه صح وصلوا يحطوا الجثه يريح المتوفى هذا الملمح يعني ينبئنا ان لابد ان يكون الدين عاصم لكل شيء قصه قارون تمثل العلم والمال دون دين والاخلاق خلاص ما فيش اخلاق أخلاق إخلاق الدين الحميز. الآن يلغى من المدارس ويقرر الأخلاق الحميدة لا لا الأخلاق الحميدة دون دين لا أخلاق لنسمى بالأخلاق النفعية التي تزود بزوال المؤثر الدين في المسجد وفي البيت والكنيسة عجب الجنيس هو يقول له في كنيسة إذا ضرفت على خدك الأيمن فعد له يعطيه خدك الأيمن داخل الكنيسة لكن بقر البرد يعملين بالشلوت وبالبوكس وبالقنبلة النووية وبالهيدروجينية وستين مليون إنسان لا جرم لهم في الحربين العالميتين الاولى من الف وسبع واربع عاشر الى ثمانيه والثانيه من 39 لغاية لغايه 1945 وهي وخمسه واربعين وهيزيجين يشهدوا على هذا الـ الـ الـ الى الان هذه ارض لا تزرع الى الان سبحان الله ما في اليابان وهناك اجيال مشوهه عندما يتشدق البعض بالاخلاق دون ابنه هذا هذا قارون ماذا ملكت القنبله النويه علم ومال دون اخلاق. دون دين. دين. دون اخلاق مجتمدة من الدين سميها ان شاءتا. دون اخلاق. الاخلاق لابد ان تكون دينية اخلاق دينية. لماذا لأن... لان الله هو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسه به نفسه. فوضع له منهج الاخلاق. والاخلاق كما ف... يقول. بذاتا كنت... سيد هنالك فرق بين الدين والاخلاق. لا الاخلاق فرع من فروع الدين ده ان ديش لقياد. يعني وسيدنا عيسى ما جاء برسالة. هو جاء برسالة الاخلاق. ها? نقول الاخلاق شيء والدين لا لا لا, لا الاخلاق اذا لم تستمد من خلاص انتهى سبحان الله يعني يعني معذره هم يقولون عن عن مثلا يعني عن نافديون هو قائد عظيم لا. لكن في اخلاقه كمنحط صحيح صح مش عارف اي واحد منهم لما تجد كده لكن تعال الى اي قائد مسلم في الدين سبحان الله من كل اطوره وجوانبه يحميه فتجده في اعظم في ارقى المراه في الصف فحول وصل الى ما وصل اليه بعلمه وانما اوتيته على علم عين لانه كان يحول المعادن الخسيسه الى معادن نفيسة فيحول الزئبق الى ذهب ولما اكتشفوا ولما... ما هو سيدنا سليمان لما جاءه العرس وراه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي من الفرق بين الصافوا وبين اللمام احسن احسن, أحسن. المشا... هذا من فضل ربي يا بلوني اشكره وامكفر يشكر فانما يشكر نفسه ومن يكفر الله غني عن شوف كلام شوف كلام الموحد الثاني انت عايز ايه ده دخلت ناس ماله من انا مال الله عندك هذا ليس هذا مالي وذاك يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم المال الا ما لبسته في ابليت او اكلته في اثننت او تصدقت في ابقيت مره ثانيه اه ابو وسلم هذا حديث لا. هذا حديث صرا يعني دايما الإنسان مشغول بايه ماله. ماله مالي مالي ماله قل له انظر كده وانت عاقل بهدوء المال ده في تلبس ثوب لي تاكل ثوبني ها تتصدق صحيح. تبقي بس انت عايزين فيهم التصدق ابقي الناصح اه لو كانت الدنيا من ذهب ثاني، وكانت الآخرة من خزف باقي، لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الثاني، فما باركوا تفضلون الخزف الثاني على الذهب الباقي. ثنا. يا ليت. تصرحتي تقول. لا والله. مقولة. المقولة. نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أحد علمان> نعم. لو كانت الدنيا <تصفيق> من من من ذهب ثاني، ذهبه بس صحيح. أنت. والآخرة خزف. نعم. بس باقي. العاقل ايه الله أنا عايز الخزف الباقي صح يعني يا ابن من ألف وعند الخالد بيشتغل الباقي وداه كل يوم ولا تأخذ كل يوم من الدنيا إلى الأبد لا أخذ لو كانت الدنيا من ذهب فاني. فاني والأخرة من خزف باقي لفضل العاقل م. الخزف الباقي على الذهب الفاني فما بالنا نفضل الخزف الثاني وهذا الحقيقة إن الدنيا خزف من الذهب على الذهب الباقي لكن القراء وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من م. الدنيا ان تزرع فيها ما يسعدك في الاخره مم. هي الدنيا هي مرحله منفصله ولا لها مزرعه مزرعه للآخرة للاخره فهي المسلم يزرع فيها ليحصد اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فانا في الدار اللي ممكن ازرع فيها مم. يعني ولا خدنا دي قصة قارون الاول وبعدين نتشعب معها ان قارون كان من قوم موسى كان مؤمن به مؤمن انا مؤمنا به ولكن قريب متكا... يقال ابن عمه يقال كان يقال, يقال جدهم واحد المهم يعني فلكن لكن قضيه ايه قضيه أنه... انه من البدايه متكبر فبغوا عليهم, عليهم بإيه؟ البغي هنا البغي هو مجاوزه الحد في ماذا في انه اولا عالم ذات وانت لما الذكي يتعامل مع الارضيات يكون مصيره ولكن ذكاؤه إذا كان خارقا يجب أن ينزل مع الناس فلقد كان أذكى مخلوق على وجه الأرض هو سيدنا محمد صلى الله, الله عليه وسلم وكان ينزل الناس منازلها وكان سبحانه الله العظيم مع إنزال الناس منازلها يكلم الناس بما يفهمون قال حدث الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله يتكلمش الناس بشيء والله أمومن لو صح صح خارج سيدنا عمر بن الخطاب وعنا سالناه انا عايزك في عمر تفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد <تصفيق> الالوهيه والواجب لذاته ولقد ده زوجان جبل ابن الايه جبل اخر ملوك الغساسنه وعدين دخل الاسلام فصافي حج ما ارحب بيه سيدنا عمر طبعا ما اخر ملك من ملوك الغساسنه فاعربي داس على ازار الجبل فلطمه على وجهه جبل جبلت لطن الاعرابي فجاء الاعرابي قال الطم وانا في كنف وفي في في في عند الحرم وفي كنف امير المؤمنين من لطنت قال الامير النصراني هذا الاسلام فجابوا لماذا لطمت؟ قال هذا من السوق لما يجب يعني انه انت يعني كبان كبان تسال يعني كمان تسال هذا من السوق قال سوى الاسلام بينكما قال وماذا تريد يا ابن الخطاب تعالي انت بتشاور عنكم قال إما ان تستسمحه فيعفو عنك او يلطمك قال إذن اتنصر وارتدت قال هذا امر لا, لا يدخل في اختصاصنا ما لا تناسى لا لا القصه دي دعوت له انت مسرت انا معك رقمه مرتد, مرتد طبعا ارتد ولكن قبل ان يموت ندم وكان يا رئس قبلت بحكم عمر ولكن قال انه اقسم يعني مره اخرى او عادي انا الله يقبلهم ف فالاسلام بهذا المنظر قارون ذكي لكن الدين مش موجود فذكائه ضده برغم انه عاصر سيدنا موسى هلا ما كلهم معصر سيدنا موسى ولما شافوا ال ال الإله لنا الإلستانم أجعلنا إلههم كما لهم إله على قوله حطة قالوا حنطة ادخلوا الباب الجنة دخلوا زحفا ادخلوا الأرض المقدسة لأن ادخلها ما داموا فيها عارنا الله جهرا ت ت ت في صحيح ف... إذا هو يعني هم هو من نفس المعين ومن نفس الإناء الموجود فبغى عليهم هنا بغى تعبى حدوده في انه تكبر عليه وقال انه كان يلبس ملابس تختلف عنهم ليتميز وهذا في الاسلام اصري باس الشهر ده مش بطلوب انت تلبس وانه يعني م... على قدره إن, أخر... ان العبد يريد يكون نعله حسنا وثوبه حسنا حسن؟ فلا هذا من الكبر بالعكس بشي الجميل لكن تتميز حتى ينظر اليك لمسألة مش طيبة فيها نظر فيها نظر, فيها نظر. فيها في الاسلام تتميز ايه تتميز عن يعني ربنا جعل درجات. واجعلنا بعضكم فوق بعض العلم لكن نفرض ان في واحد في ملابس معينة مع ذلك اطفال معينة ينتبسها يطفل كده الملابس دي رقيقة الحال فمنها ولكن الولد يظهر يبدو ملاكا فيها وثاني يجيبونه الملابس العالية ويضعوا عليه وعاذب الله يعني يلبس حتى يعلم الناس انه يعني ليسمعنا السادة المشاهدون ابن مين ابن فلان او اللان أراد لا لا لا. ان اراد ان يلبسه إعجازا لدين الله وإظهارا لفضل الله عليه وإن الله يحب أن يرى اثر نعمته على عبده ابو الحسن الشذي كان يلبس أفخر الثياب ويركب أفضل الدواب ويقول هذه ليست لباس سهد يا إيمان يقول هذا لباس من يراه يقول صاحبه لا ينحني إلا لله ولا يمد يده إلا لله لا يظهر عز بالإسلام وسيدنا معاوله لما قابل عمر في فتح بيت المقدس وراه يلبس هو عمرو وعكرمه وجرا خلفه جرا خلفه, خلفه, خلفه قال يا امير المؤمنين عز الإسلام من عز السلطان عند هؤلاء يعني يعني الناس مش هونا نفسين كده هم الناس ما يحترموش للنفس النفس ما عندهمش ولسه ما اقتنعوش بالنفسه فلذا فقال ان كان كلامك صادقا فهذا كلام اديب وإن كان وإن كنت بكاذبا فهذه خدعه اديب قال ماذا تأمرني يا امير المؤمنين قال لا امرك اعراهاك سبحان الله سبحان قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه واتيناه اذن الله الذي أتى اذن وناتي هذه القضيه نعم شوف انقر هذا التعبير واتيناه نعم. الله الذي يتكلم سبحان الله من الكروز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبه وللقوه فلن أربعين الى ثمانين رجل يحملوها على البغال مجرد مفاتيح خزائن فقط مفاتيح فقط ما شاء الله ده صندوق النقد الدولي مثلا نحن هنشوف دلوقتي هننظر على نعم يعني, نه. يعني يتحكم في القوى الاقتصاديه الموجوده عندنا الموارد يعني يتحكم في قوة بن سبحان الله قال له قومه لا تفرح إن الله قومه القوم الاخر قوم اسرائيل قال قوم موسى قال من قوم موسى قومه قوم هنالك قومان لا لا هما هما قوم وبنو اسرائيل اه, آه هو كان من القوم يعني بده تذكره لا, لا تفرح فرح من يخرجك عن الحدود لا تفرح فرحا لا تفرح ان الله سبحانه وتعالى لا يحب الذين يفرحون لا تفرح بتطرح. قل بفضل الله ورحمته فذلك هو خير مما يجمعون هذا هو الفرح. بفضل الله بفضل الله, الله اه تفرح بفضل الله طاعة الله الولد يتفوق يحفظ القرآن البنت تحجب البيت يرفق ال الحكم بالإسلام الحلال هذا يفرح أما أن أفرح فرحا يخرجني عن الحدود فأتذكر نعمة الله وانسى بالنعمة المنعم ولا أقيد النعمة بشكرها هذا فرح غير مقبوض. كان يفرح كان متكبرا ما هو كل شوي ما أدري كل الناس كل شوية. شوف شهادات صهرت الدين والنهار شوف ثلاثة دكتوراه خمسة مجلس سير طب صليت المغرب ودك سبع مجلس سير يا عم صليت العشاء ما عشر بحوث واركشوب انا عمل هنا كذا وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخر اللي اعطاه لك ده ده وسيلة انك تربح فيه الآخر وبعدين عمر مكانة الفكاس في كل الأديان تقسم يعني كما يقولوا يعني وسط المذكر نعم تحنا الى إحصائية بسيطة كده ونرجع للقرآن، ولا خلينا نكمل سيدنا خير. نكمل القصة ونعود للإحصائيات حتى تتضح الصورة. ولا تنسى نصيتك من الدنيا. هذا كلام قوم قارون لا. هو دول م. م. م. هذا م. هو شرع السماء أ. منذ بداية الأرض. بلا شك. بلا شك. ليس بل. شرع الخصم. لا, لا لا لا. لا هو حالة حالة هذا هذا هو شرع الله سبحانه. وبالتالي فيما آتاك الله الدار الآخرى. ولا تنسى. وذاك التوراة الآن أنت توصفها وأنا أقلبها يمنا ويسرة. ليس فيها ذكر الآخرة ابدا ابدا يعني يبدو اللي كان اللي حرف يبدو كان سكير او سقران او يعني مش يعني, ما ما يعني لم يكن نبيها بالمره يعني, يعني ان كنت يعني ذو ان تحذف خليك نبيه تحذف الدار الاخره كلها من كتاب سماوي ما فيش اخره وبالتالي فيما اتاك الله الدار الاخره اول كلمه لسيدنا موسى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نار المهم وبعد الايه الاصلاح بتاع الايه واقيموا الصلاه التي من الساعة التاسعه اثليتها فيها ما تقول زي كل نفس بما تسعى فلا يظنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطردا بعد يعني جبل اخره الاول ويندخل وما ترك بيمينك يا موسى صح بتثبت ايه ان هؤلاء الناس ما عندهم ذكر هم حذف كل ايات كل ايات الاخره من توراتهم <تصفيق> وبتاكد مَا ساقه الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا, الدنيا واحسن, واحسن, واحسن كما احسن الله اليك يحسن للناس ربنا مش احسن لك فين الاحسان كان يحسن لاحد ده خلاص منع القرون الكنزه وادي موجوده يلا لك يا فلان انت الماس والحمد لله كيف يعني العالم الاسلامي وانا اتنقل في شرق وغربا اسال واحد مدير ولا مليونين اقول له يا ابو فلان في عندك يعني مسؤول عن الزكاة الابواب و عن مسؤول عن القطاع الديني عندك في الشركه يقولي نعم مش في مدير علاقات عامة وده في مراقبه حسابات وفي مدير مالي ومدير اداري وفي مدير, مدير آه. للاعلانات اه وفي حارس امن وفي بتاع تعاملات وفي مصحف وفي وفيه او شؤون الماديه وفي شؤون دينيه مش يعني انت بتتجر في اموال فيها حلال وحرام مش نسأل الشيخ نقول ينفع دي ولا ما ينفعش دي لا طبعا ما عندناش اتقول لك سيئة اشيئة احنا نتبرع اي حد يطلق مننا بنعطيه سلام عليكم لا نقتل الشيح هذه هزي المسلم يا رب اذا وصلت ملايين لابد من الحساب تقلب الرسول وفي نومه يوما ما نام الساعتين اللي كان ينامهم لما حسب للرسول صلى الله عليه وسلم كام ينام في اليوم ساعتين بالتوقيت ال ال وعشرين دقيقة فقط. أوه. هذا نعلم أنك تقوم أذن من صلوات الليل ونصفوط لما تحسب بليل المدينة من التاشر ساعة يطلع إنه سعت ساعة... من الليل سبحان الله ما يقرب من عشر ساعات ساعتين ما هنا في ربنا يمدنا على كل إني لست كأي إنما أبيت عند ربي في وطين إحنا بنصف من ركعتين بس يا وينام الجابه وينام زي بس ما ي... يضمش أحد ونصعد الثقبة مش عايزين أكثر من كده حاضر إحنا أكثر من كده من لا لا ف. ف... قالت ما رأيتك تنام الليله يا رسول الله عليهما ما شتشتا قال تذكرت اوقيه ذهب او في روايه سبعه اواقي ذهب كانت في بيتنا من اموال الصدقه فخشيت ان اقبض وهي في بيتنا ماذا يقول محمد لربه يوم القيامه يا الله, الله يعني تهمك صاحب الملايين تبص على بورصه نيويورك اغلقت عليه بورصه طوكيو فرصه لان وبعدين مش همك انك تشوف انت طلعت مع المدير المالي بتاعنا اذا كانت اموال خلاص خلصت ولا وزعت ولا ما وزعتش ده مش سهلة بس مش سهلة صحيح احنا عندنا سفنات عندنا آلاف الملايين الدولارات والمصايد طحلو سفنات صح واحسن كما احسن الله الوضع و... انه كان بخيلا واضح ولا تبلغ بالفساده في الرقابه عندهم في شارعهم زكاه اه طبعا و... و... و... و... واحسان واحسان طبعا طبعا كانوا ولا تبغى الفساد في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين. إذا انت في صفتيين يا قارئ. الفرحين والمفسدين أنت من الفرحين والله يحب الفرحين. وأنت من المفسدين لي؟ لأنك لا تتقى الله في ما تصنع. لأنك أفسدت. ولا تبغي الفساد في الأرض. ما هو؟ كان يبغى الفساد لماذا؟ الله يغض عليه. لما أنا أجد الكانج بالمال يبارك ذا في ماله وأنا رجل ضعيف الإيمان. أقول الله. رجله لا يصلي ولا يصوم والمال ينزل عليه وأنا رجل أتقى الله. والحكاية يعني. هذا و... يقول الآن. الله. وذو و... و... و... علم ينام وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام, ينام, ينام على الطراب. اه وتشفى من وتشفى الواحد كلاب الكلاب. الكلاب بتاعي شرب وده و... والتاني مش هاي وتموت العزو في الغابات الجوع والأحمد ضأني يرمى للكلاب. الله سألت لك أنا مرة سبعة وستين مليار دولار في أوروبا فقط للقفط والكلاب. كل فلسنة. للقفط <تصفيق> والكلاب. أيضا. على بركة تقرير التنمية بشرفت الأمم المتحدة. ما حصل مش كذا ولا سبحان الله. لا, لا. لا. لا وتطلع 13 <تصفيق> مليار على الصحة والتعليم. في أوروبا. سعدت مع فضلاتكم على هذه الإحصائيات. لكن نسخو ب بي... ماذا رد قارون؟ لا أوفيت <تصفيق> قارون له قال أنا ما على علم عندي. سبحان الله. تيسن هذا حق من؟ يقول حق الله ولا أعلم. المال مالي كيف أخذ الفقراء؟ ف... نفس القضية. نقف عند النصائح التي قالها قوم. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبالتالي ما أكل الله دار الأخر ولا أنت نصيبة الدنيا وأحسن كما أحسن الله إلية ولا, ولا تبغى سادة أن الله لا يحب المفسد هذه خمس نصائح متتالية متتالي. لماذا هذه النصائح تحديدا؟ هل هذه النصائح لازمة لأصحاب الأموال لصاحب المال إن لم يضع هذه أمامه ضيعه المال وإن وضعها لن يحصل على المال لا بالعكس تجارة شتارة التجارة إنفاق يزق المال يذكو بالإنفاق. من يقر يا مولانا؟ لا لا لا. يخرج ملايين ذكاء وملايين صداقات يقل راس المال. تباه أبو الضحّداه؟ ما أنا أبو الضحّداه لا. ال ال بيروحه؟ أبو ربح الباي أبو الضحّداه. أبو الضحّداه أبو الضحّداه لما يطالب يعني في أحد ذوات التسيرة. لما نزل قول الله عز وجل منزل الذي يقرض الله قربا حسنا. اشكركم ربنا وله ضعفه ولو اضعافك كثيرا والله يخبط ويبسط واليه ترجعون شوف نهايه الايه ان هي اخرها هي اخرها واليه ترجعوا لا عشان نحاسب من من بسط ومن قبض ومن بسط بسط الله له ومن قبض قبض الله عليه مم. ماذا صنع ابو الدحداح قال عندي بستان الحائط فيه كذا من النخيل قد اقرضته لله خلاص ذهب لزوجته وجدتها في البستان هي الأطفالها يا أم الدحداح أخرجي أطفالك ما خبرها الخبر فقرضها من تلقاء نفسه قد أقرضناه لله لأنه رجل قد أقرضناه لله لا لا لا رأيك أنا بجربك يا ابنه طب والمرأة التي تجلس في البيت عندك يعني قطعت أثاث أم ماذا لا في عمل ليس لها رأي هذا يعني نفس تعسف على نفس, نفس الوتر ربما يكون لها رأي آخر لا لا لا لا الطائعون في البيوت ابو الدحداح يطيع ربه فتطوع له زوجته ومن من من حنظله الذي قال غلبت الشياطين الا امه <تصفيق> هذا الصحابي هذا ابو الدحداح يقرض الله فيقرضه رب العباد سبحان الله. اول ما بلغ قالت ربح البيع ابو الدحداح رمح البيع أبو الدحداح لنكل منين ونشرب من أين وضعت أصبعها في أفواه أفصالها لتخرج تمرا كان في أفواه قد صار لله ولفقراء المسلمين لا حق لنا فيه وخرجت فلما عادت عاد أبو الدحداح إلى رسول قال كم من عذق فواح ودار سياح في الجنة لآل الدحداح كم من عذق فواح ودار سياح في الجنة لآل الدحداح زي صهيب صهيب أروم مهاجر تجي ان سعلوك من الروم وتهاجر الى محمد في المدينة كذا يعني سبحان الله خذوا مالي وقل ارض وما املك في مكة ولا تعلمون اني اصوابكم رميا فمن اقترب مني قتلت منكم اربعه او خمسة قبل ان تقتلوني خرج حافيا تهرأتنا عليه ولما وصل الى مدينة بعد ثلاثة ايام من الرحلة خمسة وخمسون واربعمائه كيلو متر تماما الله مش كده النقطه صاحبه عنا صاحبه عنا فلما وصل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فاذا بيده رطب رطبا فياكل لانه ما لا يربط على ربح البيع ابا يحيى ربح البيع أبا, ابا يحيى يا الله ما فيش حد يا ابني يقرض إلا ما يقرضه الله أولاد ابو الدحداح طبعا ما تجوعا أولاد ابو الدحداح صاروا أغنياء بعد ذلك لما تتبعت سيرتهم وجدت كل واحد منهم ملك في العراق وفي الشام وفي اليمن ومستقبل العيال يعني. مستقبل العيال عند الله عز وجل أنت لا ترزقهم ولا أنا أرزقهم إنما الذي يرزقهم هو رب العباد تأمين, المستقبل, تأمين المستقبل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ضرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذا هو التأمين الحقيقي. عبد الملك بن موروان امن لبناته الكثير لا وعمر بن عبد العزيز كان عنده ستاعة بنات قالوا ان كنا صالحات فان الله كان للأوابين غفورا وان كنا غير رجال فلا اعطيهن ما يتقوين به على معصية الله فمات عمر فتزوجت كل واحدة اميرة من الامراء الله لا تخف. تخف انفق بلال ولا تخشى من ذي العرص اقلاله صحيح ولذا قال له ابا هر ابا هر اشرب اني رسول الله ها لما كان الكوب اللبن فارح. سبحان الله فارح. فارح هنا اول نصيحة وجهت لقارون لا تفرح لا تفرح لا باموات لا لا تغتر لا تغتر باموات هذا فرح في غير مكان هنا في الواقع احنا, احنا مع ذلك من المشاهدين الكلام احنا مجموعة كذا احنا ولا فخر شركات كذا احنا ولا فخر كذا وكذا احنا اكبر قوة اقتصادية موجودة جميل جميل, جميل لكن لما تكون هذه القوة في خدمة الدين والاسلام هذه نقرة واحدة. لا يبني ما فيش تقرأ ونقرها هي نقرة واحدة. ساعة الالبك وساعة الربك. يبني ما فيه هي هي وانا الى ربك المنتهر. انتم اعلم بشؤون دنياكم. ما شؤون دنيا في خدمة الدين. الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن لله ولا يملك احد شيئا دعم لقيصر لله وما لله لله. لا قيصر له شيء ولا كفر له شيء. خلاص كل لله. المفروض ان يكون هكذا. <تصفيق> نحن نتكلم عن صفة الصفة. اه. صفة. اه. اه. لا, لا تفرح. تفرح ايوه ان الله لا يحب الفرح وبتاغي فيما اتاك الله الدره يعني كان يعني المفروض يقال مثلا في خارج القرآن بداية وبتاغي فيما اتاك الله الدار الاخره لا الله. اول ما, ما ظهر على ما هو اللي نفسه هذا اول ما شافوا علي شافوا البطر والقشر اه اذا اذا متى يكون المال نقمة على العبد عندما لا يوظفه في سبيل الله سبحانه كيف نعلم انه نقمة فضله الشركه اول ما تجد ان قلبك صار المال قبلة لك وصار غاية عندك وليس وسيلة فاعلم ان هذا المال نخمة واعلم انك ان كنست المال سبحان الله ليه, ليه كانت المال تصفح ماله الصفائح من نار يوم الوصفائح وجنوبهم وظهور اول ماجد الفقير جاي عليه اول شيء يقف جاي يطلب بعد يرطيه جنبه يتركه أوه. ويمشي. قالوا تعال. الله. تعال. الله. هذا خيب كتر. الترتيب. اه. انت قطب. شكوى بها. اه. الاول. قطب جبينه. نعم. ولنعطى جنبه. ولنولى ظهرها. يقوى, يقوى يقوى. يقوى يقوى يقوى. الى ابد الابدين. كيف? انا كنزك انا مالك. عملت به ايه? عملت به ايه? لا تفرح. اه ان الله ليحضر. وابتغي فيما اتات الله الدار الاختر. ولا تنسى نصيبك من الدنيا في ان تزرع فيها خيرا. واحسن كما احسن الله اليك الله لا من عندك اه ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين تمام يفسد لان صاحب الهمه الضعيفه سوف يفتن, يفتن. رد قارون قال انما اوتيته على من باب القصر والخص انما اوتيته على علم من علم عندي انا العلم انا احول الزئبق الى ذهب العالم الحديث الكيميائيون المحدثون حاولوا تحويل الزئبق الى ذهب فحاولوه ولكن تكلفة تحويل الزئبق الى ذهب تكلف اكثر من استخراج الذهب من المناجم فكثروا الى ان هذا الرجل فجاء قد صقلت على الانسان ذكاؤه مصيبه سلم يا رب ها انتصلت عنك تكمن القصه اولا يعلم الله سبحانه ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اسد منه قوة واكثر جمعة هو يعلم يعلم العالم التاريخ بالتعبير السائد هذا أصلًا أصحاب أرباب الأموال على مر التاريخ كله، ها؟ هم هل صحيح ما يقال عنهم استدرجني بأنهم طلبوا الدنيا فأعطوها ونحن طلبنا الآخر ففمنعت منا الدنيا؟ نبني والله للأسف يبدو عليه إذا طلبنا رقعنا ديننا بتمزيق دنيانا بتمزيق فلا ديننا فلا دين ما يبقى ولا من رتقه. لاحنا عملنا زر اللي القلد الطووس. لا لا لا إحنا رجعنا غربان ولا بس نحنا مش غربان والله والله إحنا حماة وسلام وإحنا سبحان الله طوائف ورحمة ولكن اذا تغير وجه الله فيما ما نعم ها طبعًا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني يعني المجرمون سأمه هو هيسأل سوف يسأل ولا يسأل لا لا يسأل يعني لا يسأل آه. آه. فخرج على قومه في زينته طبعا صلّى الله جل وعلا عايز لأن صاحب المال عايز سيارات عمال وسواه وسواه ما عايز يعمل منظرة وأما بنعمات ربك فحدث ده لما يكون مجرد إظهار النعمة لكن البطر بها وأنه لا يرى لله فيها حقا فصار المال نقمة عليه ده هو بيتكبر هنا هنا كبر كبر هنا كبر هنا كبر, هنا كبر. قال الذين يريدون الحياة ما شوفيتنا جزايه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوت يا قارون إنه لضو حظ عظيم نقول هذا الكلام شبعنا الملياردير فلان يقول لك الملياردير فلان يستحم في الحديقة بالمياه المعدنية لأنه يخاف أن المياه التانية تضره ومياه المعدنية من نوع خاص ويفطر بالجبن الذي أتى من فرنسا بالصحر الورد حر هو لو زكع عن ماله وتصدق والله لا يسأل عن هذا سبحان الله. ولا تسألوننا وما إذن عن النعيم؟ قالوا كيف نسأل يا رسول الله؟ قال عن الماء البارد في الصيف. قل من نحرم ذينة الله. وما بيجب بس أن تشكر الله فيها. أن تشكر. إيش لما أشرب كده ولله الحمد لله الذي جعله عذبا فرطا برحمته، ولما يجعله ملحا أجاجا بذرو بنا. يبدأ واحد شكر. لا يقول أنا هحل ماء البحر، وأنا هملقوا ال اليابان الآن بتبخر من حينها. لا بتعمل الان سواق معين عشان تعمل المحرض الصوت. لا لا يعني سبحان الله. فو اذا, إذا لم يأخذ يؤخذ يؤخذها في إطار يعني عبادة الخالق تكون العلم وبال على أهله. إذا المسألة مسألة مية داخلين ولا ما يشاء. فخرج. لكن عليك. في إطار كل واشربوا ولا تسرى ولا تجعل هذا كمرغولا ولا. لا دين ودين وسط. متقفية طال الأعوام. انه لذو حظ عظيم في الفريق الثاني منا يقول هذا الكلام, الكلام. نصوم ونصلي ونزكي ونمنع انفسنا من مبادئ الحياه ولا نرزق وفلان يعصي الله ويرزق يقول بيني وبين ربنا عمار لا يقول يقول العلماء اذا غضب الله على فلان رزقه من حرام فاذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه بارك ها. اذا غضب الله على عبده، ايوه غضبه من يخبط اكبر واذا يعني اشتد غضبه عليه يبارك لو في بيعمل ايه يستدرك يقول الله ده انا لولا لو ربنا راضي عني ما كانش طب عليك انت راضي ده مصلي مزكي يا يصوم مشوار الشيخ عمر سئلت ايه ثقيل بالبلد يقولك والله. يقال والله يختار. وانت يا ابن فاور الله يا ابن ارات بايمانك وقرآنك والقرآن تحفظ اغلى الاغنية بفضل الله سبحانه الله العظيم مش التاني لل... لما وفد كسرة رأاه لما شاهده سيدنا رأاه اجتملا تحت... تحت ضل الداخل اجتملا ببردة كاد طول العهد يبليها وعهده بملوك الفرس ان لهم سورا من الجند والاحراف يحميها فقال قوله صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها امنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هنيها يا عظمة. يا العظمه في أسماله العظمة الشوقية في, في أسمال م. العظمة في أسمال حافظ تقريبا حافظ إبراهيم لا. ولذلك يقال وإن كان الحديث رواه أبو نعيم في الحجه وتقويه أثر أخرى دخل غامليون فقير إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس جب أعراب من البادية ولكن تفوح منه رائحة الغنى. فلم لم الغني عبأته؟ فالرسول قال للغني اخفت أخفت أن يعديه غناك أم خفت أن يعديك فقره؟ مم. قال نزلت له عن نصف ماله على رسول الله. قال الرسول الفقير أتقبل؟ قال لا يا رسول الله. قال ليمن؟ قال أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. رفض. احسن. الان نقول اعطني الاموال وانا اكون ازال. لا لا لا لا احرى الله شوف كمين. شوف شوف. يعني لا تدخل نفسك في تجربة والله على الحسن البصري يقول ولا نبل النفس. فبكى بكاء مرن ونسكت المريد في ايه? قال لو بلوتنا لفضحتنا وهاتكت سأستعرد. قال يسالكموها اسألكموها تبخلوا تبغالوا. ويغرج أبغانك. لو قال لي ايه? ده في الزكاية يا ابن ايه? ده شوف يا ابن. خد انا بكادم اصحابه على طريق القرونية الكامدة. يا ابني خد المليون. بس محمد خالد المسكين يدور خمسة وعشرين ألف بس فقط من المليون ولقته سبعينية خ خمسة وسبعون ألف أظن من كده. صحيح؟ طيب ما ينفعش محمد ألفين وخلاص وياخذ خمسة كيلو بيعه؟ أنا أطعمه الله وأطعمه صح. شوفوا ينظر إلى الجزء وينسى تسعة وثلاثين ما هو كل أربعين جود هذا كلام إذا فهم ان هذا الك... الرزق من عند الله طبعا تمام على لكن إذا لم يسأل مسألة أده اشتراكية و... وعمل ورأس مالية ونحن نعمل داعدين وهو لا يعمل خلاص إذا انتهت المسألة أنا أعمل ولا يعمل لا هو مش لا يعمل هو لا يستطيع ان يعمل الاسلام لا يعطي فقيرا الاحتراف ولكن يعطي فقيرا الحاجة يعني كلامك ضرر والله لا يعطي فقير الاحتراف يعني واحد مصاب بالفقر يعني كان عندنا زمان في منطقة الدف في الممطنين في القاهرة اصغر على مدى 25 سنة امرأة تحمل في اشاره المرور طفل ب... ب... ب... ب... صغير لم يذكر <تصفيق> على مدى ال 25 <تصفيق> سنة ده الاسلام لا يعطي هذه لكن اعطي عايزين ذكر من ذلك هنيه خمر استقر رجل محترم موظف لكن مرتب وراك فيه عنده بنت تزوج عمودي إيدي عنده ولد في عنده ما الناس بهذا المنطق ومن فرج عن أخيه قربه بهذا المنطق هذا هو ديننا فخرج على أو في فيذي ما في طال الذين يريدون الحياة الدنيا لا يا ليت لنا مثل ما أموت يا خرو إنه له حظ عظيما عظيم. في الطرف الآخر في ناس عقلاء في كل زمن وقال الذين أوتوا العلم أمام قولهم هذا أوتوا العلم العلم الحقيقي العلم الشرع ويلكم ما بالكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون الصابر من الغني والصابر من الفقير نعم يعني الصابر من الاغنياء والصابر من الفقراء فقراء. هذا يصبر على غناه فينفق لا. وهذا يصبر على على, على فقره على فيشكر لغايه ربنا يسيب سبحان الله لا. اصبح الصباح وجدوا قصور قارون لا اثر لها فخسفنا. اثرا بعد عين يا الله. اثرا بعد عين خلاص سبحان الله لا. وكان الدار ما بها من جليس وكان القوم ما بهم من محاس فخسفنا به وبداره الارض به الاول فتحت ارض نازل قارون ودار وراء جول مطر الارض خسفنا به وبداره الارض فما كان له من سئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أصبح الصباح ورجاله قل من خالف قل مش أعانى رحشروا الذين ظلموا وأعوانوا من ألاق لهم دواه ملأ الدواه حيث محبرة محبرة مراحل أو أعانهم على شيء رحشروا كل ما. عبد المأمور ما هو العبد الرحمن خدي يعبد مو مقبر أخوك, اخوك لا لا لا لا لا لا لا يجبر لا, لا, لا لا تجوع الحره ولا تاكل مسديس اذا لم تفعل نفعلوا بأهلها كذا وكذا لا, وكذا لا لا إن شاء الله رب العالمين يوافقونه من إن الله يدافع عن الذين آمنوا لابد من أعلام الحق تظل إلى يوم القيامة لا تلقو بعديكم لا تهلك يا ابن التهلكة في أن أن تنافق المعربد ال والعربيد والمنحرف والفاسق والفاجر المدراء موجودة, موجودة لا المدراء لا المدراء لو أنت دريت وأنا دريت وأن إذا لم تقل أمك بالظالم يا ظالم فقد تودع منها تودع يعني يعني ابن السلام ترمي ما ما انتهى ما تط الأم ما وتقول يا ظالم ويقتل ما يعني يقوم أحدهم يقول للظالم يا ظالم فيقتله الظالم لا, لا يعني شو شو شو يعني ما جزاء القتيل لا أفضل الشهداء عند الله حمزة ورجل الدخل الدخل الشهداء حمزة آه والله خير آه الشهداء حمزة, حمزة ورجل وقام لحاكم حاكم ظالم فنوى عن ظلمه فقتل هل وهل ده وهل سؤال هل المقتول يقتل بقتل القاتل أم يقتل بأجلي بأجلي خمست مسال فغسفن به وغداره الأرض يعني ولا ايه اه يعني كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ ابني أنا أقول أنا أقول لك كلام صعب قد يكون صعب عليك شخصيا قد يكون صعب عليك والأخوة المشاهدين ومت على تعلم نتعلم نتعلم من هذا الجيل, الجيل العابر الأربعين والخمسين تود تعمله سلم يا رب الأمل الباقي عندي أنا شخصيا في البراعم الصغيرة والزهرات اليامعات الصغيرات التي تربي تربيهم أمهاتهم والتي يحفظن كتاب الله ويستقن على طريق الله أملا في أن تعود إلينا نسيبة وأسماء وحفة وعود إلينا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن عمر هذا هو الأمل لكن الجيل الماضي جيل نشأ موجه مين زي مرش واد بعد ما شاب شعره وحدوده بضار يبغي عندي الادبه لكن يقول في كل محافظه في, في, في ولايه في ديار الاسلام عملوا معهد صغير بعيد عن المؤسسات الرسميه لتخريج دعاه كل دوله تخرج كل سنه عشر بس من الدعاه النبيين لينشروا الخير في المستقبل فقط فلولا نفر فلولا نفر بس. بس انا لا اريد اكثر من هذا بوحة سوطنة عايزة نعمل مدرسة للمبدعين على مستوى العالم مستاني نجيب المبدعين والأولاد اللي حافظوا الكران لما, لما, لما لا تصنع هذه المدرسة لما لا تصنح مدرسة لكرة القدم ومدرسة للتمثيل ومدرسة للرقص. نحن كلمنا أصحاب الملياردراء للملايين وبعدين إن شاء الله إن شاء الله يصير خير و... والله و... من أموال الزكاة يجوز اجست ليه اموال الذكاء مش سبيل, سبيل الله نسعى ان نخرج مهندس متخصص في الهندسه الوراثيه واحد متخصص في, في في علم الجينات واحد متخصص في علم الذره واحد متخصص في الكيمياء النوويه واحد متخصص في يطلع لنا الحسن ابن هيثم والبيروني وابن البطار والفرابي وابن رشد وابن سينا الله لماذا واحنا الامه عاقمه لا هم لم تعقم ولكن الامه لا تضع اموالها في ماذا ولا تريد ان تعوب الى علمائها الربانيين مره اخرى قدام الرحمة ربنا والحمد لله يعني هذه نفسة قلب. سلم القلب سلم قلبك فضلاً لا بعرف الله فخسفنا به وبداره وبيكونوزه طرنا عنا زهبت ما أزلت به وبدار دار بنعفية خلاص أزح أثر لمال ولا ذهب ولا كنوز ولا حشم ولا قارون ولا بيرقون وبيد <تصفيق> سبحان الله واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقول وايه عجبا لو ليك ان الله يفطر بقل من يشاء من عباده ويقدر لولا امننا الله علينا لخسف بنا الله هو تتفق ولذلك عظمه الامه المحمديه في ايه يؤمنون بالغيب لما يسمع الرسول كذا خلاص لكن لا يا ليت لنا عزين. مثل ما اوتي يا قارون نريد ان نجرب دائما مصيبة، ووالله أعطانا التجربة جاهزة. يعني, التجربة. يعني لا نسمع عن قارون ونبعد أنفسنا عن مشتربه هو منه. لا بد أن نظر في نفسه. ما الذي ينبغي علينا أخذه من هذه القصة؟ أن ما حدث لقارون هو إذا كانت خسف والمسخ علني واضح ظاهر في الأم السبقة، فأكرام الرسول الله صلى الله عليه وسلم منع هذا العذاب الظاهري على أمة محمد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح تخسف القلوب. لا نحن الآن يعني نود أن تكون لنا أموال قارون ونكون غير قارون إن شاء الله, الله. بهذا المنطق أم المال نبتلى به هو ما نشره لا شوف أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنة السراء فهل تصبرون هكذا يسألوا جسولوا صحابتهم نصبر على فتنة السراء <تصفيق> <تصفيق> وفي <هو أكبر تصفيق> النعمة فتنة أنه هو قارون صحيح قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبدلنا بعضنا. نعم. نعم. هذا الجزء فخسفنا به. لولا أنمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفضح الكافرون. أصبح. وبيف... دفتر مفسدين تبين. باتفرت. هذا كل الصفات. سلمان. كنز المال. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة كان هذا شعار عمر بن عبد العزيز لما تولى دار الآخر قال يا فاطمة تعالي فاطمة ابن عبد الملك بنت عم وزوجته قال لها أنا توليت هذا الأمر إما النجد تعيشي معي على الحصير وده كان إيه كان بيجبس الملابس الداخلية من الحريض الخالص ما كان أمير وكان يقول أنا لي نفس تواقة تاقت, لا تأقت إلى شيء إلا الواحد. ااا ح تاق فكان أميرا على المدينة ثم تاقت إلى الغنى فكان غنيا ثم تاقت إلى أن يكون أميرا منفسا صار أمير المؤمنين قالوا إلى ما تترك أمير منيت قال إلى الجنة. يا أظهر جميل. وإذا كانت النفوس كبارا تعرف في مراد هذا عشاء. قل لا تجلس معه الحصير وشعاره الدار تلك الاخرة الدار الآخرة ما للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. منهم المتقون؟ الله أكبر. المتقي في قل المتقم هو المتقي. في كتبته؟ نعم المتقي هو الذي لا يوجد في مكان نهى رب العباد عنه ولا يغيب عن مكان أمر الله به. جماعة سأوعيت. يقتمر بالأوامر وينتهي عن النواه تمام؟ عندنا عندنا هنا الانا مم. الإبليسية. أيوة الإبليس نسق وقرن الله انه قال عندي. إن أنا عندي. آه. آه. عندي انا لي عندي وفرعون قال لي ملك مصر هذا مثال <تصفيق> <تصفيق> هذا مثال انا لي عندي انا لي عندي آه. أنا, انا خير من لابليس صور ابن رحمة الله نعم وتد على علم عندي خسرنا به ودره الارض <تصفيق> ولي ملك مصر فاغرقناه سبحان الله شوف شتان بين هذا وبين ما شفته بنت فرعون شوف فرق ما, ما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو <تصفيق> رائح رائحة المعراج هبت عليه ريح طيبة قال ما هذه الريح يا جبريك قال هذه ريح وماشطة بنت فرعون. قال ما ماشطة بنت فرعان فحتلوا القصة ماشطة تزين بنات فرعون. يقول له منك ياجي عنه فاقعا مشت من يدها وتمشط بنت فرعون. بالمناسبة هذا مسموح به الان ان تذهب مثلا الزوجة الى ماشطة طالما تأمن أنا على نفسها, كل خير أو أو نفسها خير خير بارك اشعر نعم, شخص نعم. بس لا تغير خلق الله. لا تغير. حسنا. مشتمل. المهم ألمون؟ ثابنا تقديم الدرس فقط. <تصفيق> ممتاز الفرصة. أباي بارك. وقع مشت من يد المشرطة. فخل بسم الله. قال تقصدين أبي؟ بنت فرعون. آه طبعا. قال فرعون. ورب أبيتي وربي هو الله. على وجه السرعة بولنا فرعون عن طريق المخابرات لعلنا وصل الأمر لفرعون. فسلاها على الفوقي. فيه. من ربك قالت ربي وربك الله المؤمن جاب يعني قناء كبير وضع فيه ماء وصار الماء يغلي لها ثلاثة أولاد غلامان ورضيع. فقال لها من ربك قالت ربي, الله. ربي وربك الله أخذ أول ولد ورماه في الماء المغرب الزاب على الفور من ربك يا ماشطة ربي وربك الله أخذ الثاني. فضل ال الرضيع اللي عليك تفهم. من من ربك يا مارشطة؟ قالت ربي وربك الله. ترعثمت قليلة. فأخذ ابنه. أول ما بيلقوه في الطريق إلى المرمى القيد. قال يعني أوشقل قلبها من يتحرك قال, قال أمة أثبتي فإن الموعد الجنة. هذا هو الثبات على الحق. لحظة. وبعدين خدت بعد الشهيد الـ الـ الـ رابع وأربعة تكلمه في الله يبارك وفات الشهيد خروجه من الدنيا يكون زي ايه؟ زي واحد إبرة عارف لما يخذوا العينة من ننت الدم لا يشعر هو ولا لو مات بقنص بوا بطائرة بسفينة بـ بـ بـ الشهيد هكذا موته هكذا طيب من نهبط للواقع بعد بعد قصة قارون ما هو هبوط أصلا هي قارون هبوط هو قارون هبوط صحيح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا انت شوف المقابل شوف أسى وألم سيدنا موسى. يعني أنا نربط الواقع في منع إدنى موسى. الكلام فيه كثير. لكن لدينا قارون الآن. لدينا قارون. أم ليس لسنا لدينا رؤوس أموال أصلاً. لا. احنا لدينا نحن لدينا الليين. لدينا. لدينا قوارين. لدينا. آه قوارين. قوارين. نحن نسأل أحد الكثاف صدام. شوف اسمع بس. تسمع ولا؟ أيه يا أنت. أيه لايت. لك عندنا في في العالم الإسلامي والعربي فقط في العالم الإسلامي اه فقط نعم احنا الاول عندنا الاحصائية. إحصائية إحصائية موثوقة اه موثقة نعم عندنا يا سيدي اه 793 مليار دير في العالم كله 793 مليار دير تمام ما شاء الله. اللي مليار فما فوق. مليار نعم. كم صف؟ مليار ألف مليون. اسمع عنه وأتطلع. نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> <تصفيق> لأ. لو بالفكر الاستراتجية، ولهذا ونحن الاستثمار في ال التملك الفردي. لأ لا لا, لا, لا, لا, لا لا لا يعني عادي طبعاً لا مم مم مم في يعني. لا, لا. نظرية اقتصادية، الحرية التملك الفردي. موجود. تمام. الأسبوع مية دولار. لو وزعنا ثروات. مية ألف. أسبوع مش عارف. فقط. نعم. يعني ثلاثة ونتسعون وسبعمائة مليار في العالم نعم يملكه الفين مليار دولار يعني اثنين يعني... تريديون مهم خلينا بالأرقام دي خلاص اخوانا الفين الحسابيين ح... المهم الفين مليار هذه نسبة من الاقتصاد العالمي تمام مليار. لو حبيت انت توزع على الستة مليار اللي يعيشوا على سطح البريضة يعني تتوزع عليهم هذه ال 2600 مليار كل واحد من البشر ياخد 433 مليار دولار من الـ 6 مليار فقيرهم وغنيهم الله أكبر الكل يصبح غنيا وهنا تكون مفتدة إذن في الكنز لا لا بل إن من عبادي فقيد أصحوا للفقر لو أغنيت ولا فسد حاله وإن من عبادي غني اذا صحف الغنى او افلقت نفسه الحاجه يبقى تعالى نخلف بعدين الكل يشكر الله على حاله الذي غني وفقير صابر وشاكر نعم تمام طيب عندك يا سيدي كم في في عندنا 58 الف مليونير عربي ما شاء الله عندهم يا سيدي تريليون دولار تريليون دولار يعني كم صفر اظن 12 12 صفر مليون دولار. دولار مليون مليون اه ما شاء الله تمام شاء الله. لا كله مجموعين يعني فعندك 50 منهم 58000000 فيهم خمسين ملياردير عربي ما شاء الله يملك 138 مليار دولار ما يعادل الدخل الشهري لمئتين مليون عربي ما شاء الله انت تكتب ايه مصاريف معايا فيهم مليون عربي آه عربي اه دخل الشهر ال مليون محددين اه على دخل الامم المتحده بـ 600 دولار في الايه في السنه ولا في, في الشهر في الشهر سهري. 600 دولار تمام ما شاء الله عظيم. يعني <تصفيق> اصحاب المليارات والمليارات العرب يملكوا 17% من مليارات العالم زكاتهم كل سنة لو خرجوا كلهم الزكاة تطلع 3 مليار فاصله 45 3 مليار تقريبا ونص مليار دولار زكاة لا أصحاب الأموال العرب المكتلين أربعة, أربعة مليار الله أكبر. هل يبقى فشوف ما جعل الله قوت الفقير إلا في فضل مال الغني فما جعل إلا بتخمة غني إذن لو, لو, لو أخرجوا ذكواتهم لن صلح لن رب العام في العالم الإسلامي أنت عندك مئة أو ألف آه. أنا فقير أقل منه 25 وأنت غني بلك 975 ورأسه امتت هم هذه لا تخرج لا لا انا اعرف الكثير منهم ما شاء الله يعني بس لابد من حساب انا واخاطبهم الان وانا ادرك انهم يشاهدون ويسمعون لابد من مراجعه الحسابات مراجعه دقيقه كلام خفير لا هذا كلام خطير يعني لابد من هذه المراجعه لابد طيب لا في شيء في الاحصائيه لا بس المسلمين لا طبعا هو اموالي نعم مع المسلمين وعمر اسف تعال وفيهم من المحسنين الكثير ولكن أنا أرى أن يجتمع هؤلاء المليارديرات العرب والأصحاب الملايين العرب المسلمين لا. ويوجهوا هذه الطاقة من الزكاة ومن الصدقات إلى عمل أشياء طيبة يعني يعملوا مصانع تصنيع شغل في أسر يبقى يد منتجة يصنعوا سورة الحديد يا مؤمن لو نظرت إلى مائة آلة حديدية لا تجد فيها آلة واحدة صناها مسلم نظرت عليه الحديد صحيح